قال معاذ الله أن نأكذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أبو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فِعُجْئُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِي الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم بمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتعلى عنهم وقال يا أسفا على يوسف اذي الضتا الىهم من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تستر تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال ان من الله ما لا تعلمون